دَرَأَ أَنْتُمْ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْسِحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي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 إَِّذلَ عَهََتُ مِنَ المُسْركلَ ثمَُّ لَم يَكُ صُوكُم شيءَيْأَ وَلَم يبَهِ عَلَكُمْ أَحَدًا فَأَْتِ مُوق فَأَْتُِ إِلَيْهِم عَهنْدَهُم إلَى مَُّنتِهِم إَِّ اللهََّا يُحبُ تَكِين فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اِن تَّبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَالِدُوا فِي سَكِينَةٍ آمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يغقبوا فيكم إلا ولا ذمة يُبam كُ بأَفُهه وَ تَأ quُduُبُهُ يب kُ بأَفهه وَ تَأ quoduُ بُهُ وَأَثَُهُ فsقُ Iْتََ ب آلَه إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون وإن نكثوا أيمانهم من بعض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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَيْمَانِهِمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنَّهُمُ الْكُفْرُ فَقَاتِلُوا أَنَّهُمُ الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ A thu ق ti lu na ko na naka vu ay ma naهُ há bin ron di ru su điwangهُ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حرطت أعمالهم وفي النار هم خالدون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 ان جعلتم في قياۃ الحج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر كمن آمن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبیل الله لا يستوون عند الله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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضواب وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّقِنُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وَأَمْوَالٌ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ وَمَا سَنَأْنُ تَظُنُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ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 ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ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 ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزيون بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُفْكُون اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح من وَمَا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويظلموا يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم يَأْضِمُّ اللَّهُ إِنَّا أَتْمَمْنَا أن نُورَهُ وَيَأْضِمُّ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتَمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رسوله لِيُهْزِمَهُ على الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالْمُهْتَدِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَادًا مَكَانَزُهُمْ فَتُمْكُونَ بِحَاجِبِهِمْ وَجُدُوبِهِمْ وَظُهُورِهِمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إَِّا عَِّ تَّهورِ عِ دَب اللَّهِ فن عَشَرَ شَهرًا فيِي كِتَابِلَّهِ يَومَّ فَدَقََّ مَاواتِ وَالأَو مِنهَا أَوضَعةٌ شُرم لَا لِكَّيدُقَِّمُ فَلَا تَوْذبُ فِيهَِّ أَن فُسَنكُم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 ل بَنلُ بِهِ الذين كَخَو يحِدل دَهُ عََب وَيحَدْمونَهُ وَعََد لطء عِدتَ مَا حَوونََّ لط عِدتَمَا حَوْونَبَّهُ فَيحِّباَا حَوو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 ارْضِيتُ بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيل إِلَّا tanfiru yu'adzibkim azaaba'a aliima'a wa yastajidil qawman ghairakum wala taduruhu šeika'a wala lahu ala kudli šeik qadeer ila tanfiruhu faqad nasharahu Allah In la tansuruhu faqad nasarahu Allah In la tansuruhu faqad nasarahu Allah إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَانْجَسْنَا إِنْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَانْجَسْنَا إِذْ هُمَا فِي الْغَمَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ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 لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحذفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم ف الله يعلمم إِهُ لَكادِبُ فَم الله عَنكَدمذ تَدهُم حتى يتَدَننلَكََّ نَصدَخُون حتى يتدَّ للَك الذيينَ صادقُ وَتَعلمكادد لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 2. والله عليم بالمتقين. إِ ماَا يَسْتَأذِلُ كََّذدَ لَا يُؤْمِدونُونَ بِاللهِ وَالْيَْمِآخِرِ وَرتادَت قُلوبُهُم وَتابَدْ قُلُوبُهُم فَهُم فِي رَيدِهِم يَتَرَ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا فلا لكم يبغونكم الفتنة وَل أَو ضَع خِلَ لَكُمْ ييا بِغ نَكُمُد فثْنَّتَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ حِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِذْ تُصِيبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخْطَأْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَضَاءٍ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ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 انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ الا لا تعجب من اموالهم ولا اولادهم اننا يريد الله ان يعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم وما هم منكم لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ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 inma šodakat lil fukarai wal mesakini wal amirin aliha wal muelda fi kloobuhum wafir rikab wal gharimien wafir rikab wal gharimien wafir sabil Allah wazim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 الَمْ يُعَلِّمُوهُ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ نَارٌ جَهَنَّمُ فَأَنَّ لَهُ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ظمداافِ قَُ أَتَُزَّلَ عَلَهِم سُورَة تُ نَدّهُم بِمَا فيِي قُل بِهِمْ قُلِس تَزئ إِ اللهَّ مُخِدُ مَا تَحظَرون وَل إِن سَأَلتَهُم لقُولَّ لَمَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَمِنَ اللَّهِ قُلْ أَمِنَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَثُرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَدْ بِطَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَصْلَ الله نَصْلَ الله فَنَسِيَهُمْ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 كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِينَ من قَبْلَكُمْ بِقَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَمَا الَّذِينَ خَاضُوا أُولَئِكَ حَطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 اَتَنْتَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَجَّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ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 لئن كان سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوال من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ومئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وَمَا نَقْدِرُ إِلَّا أَن أَوْنِيَهُُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ عَذَابٍ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَماَا للَهُم فِيأَوضِ مِ وَدِِم وَلَا نَفْصُ وَمنِنهُم مَن عَهَذَ اللهَّهَدَ إِن آتَانَ مِن فَوضْلِهِ لَ نَصوَدَّ قَنْ وَدَكُ مِنَ الصَالِعين فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ الْآنَ قَدْ هُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَنْقَلِبُ نَهْوُهُمْ بِمَا أَخْفَى اللَّهُ بِمَا أَخْفَى اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ثِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الذين يلمزون المطلعين من المؤمنين في الشدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم, سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم In tez tegofir lhom sabijin mera, falen yagfir allah lhom. Zalika li anهم kfaru bilh lahi wa rasulih. Wallah فَإِذَا الْمُخَلَّفُونَ مِنْ مَقْعَدِهِ بِخِلافِ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرَهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَغْفِرُوا فِى الحرب. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فْيَوْم حَنْكُ قَللَ وَ يَذكُكَثرًا جَزَ آ فَلْيَْحَنْكُ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وكرهوا أن يجاهدوا بأنوالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا قُلناَا رُجَهَنمَا أَشَدُ حََّ لَ كَوا يَسْقَهُ فَلْيَبْحَكُ قَلينَ وَال يَذَكُ كَنسرا فَلْيَمْبحَنك قَد لَ وَال وَلْيَذْكُرُوكَ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِذْ رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ قَوْمٍ إِذْ تَنَازَعْتَ فِيهِمْ فَاسْتَذْنُوكَ لِلْخُرُوجِ ذuka din quodi fa qull ta duo manya a dawala ت qolti du ma nga a du إ ku raituُ ب ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قذر انهم كفروا بالله ورسله وما تن وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وتزهق انفسهم وهم كافرون واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجه أولو الطول منهم وقالوا يرنى لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول واللين فَوْضٌ الْعَرْمُ وَجَاءَ الْمُعَدُّونَ لَنَأْغْرِيَ لِيُذَلَّنَ لَهُمْ وَقَعَ عَلَى الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سَنُشِيبُ قلت لا أجد ما أحمل ثم عليهم تولوا وأعرضهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما يثقون إن اللَّهُ عَلَامُ الْقُلُوبِ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْنَا إِنْ إِلَّا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَدُوا لَنُنْزِلَنَّ عَلَيْكُمْ قَضَاءَ نَصْرٍ مِنْ اللَّهِ وَأَنْذَرُكُمْ وَسَ يَظَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَرسُولُ ثَُّ تُرَُّ مَ إِلَ عَ وَن بِ وَالشَّهَادةِ فَلنَّ بُِكُمْ ثمَُّ تُرَُّونَ إِلَ عَ هُنَاجِ اللهِ لَنكُم اِذَا قَالَبْتُمْ اِلَيْهِم لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُتَّزَنًا اَمْ بِاَنَّ كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْنِفُونَ لَنكُم لِتَرْضَوْا imtôngông oan Phật 5 mô ông mô anh có mình về sẽ tình anh áo đó anh thuú không anh pháo công anh trên đông anh من أَعْرَاضَ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْزَلُ مُغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ دَوَائِرَ عَلَى أَن يُهْدِثَ تَرَاثَ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمَنِ اعْتَرَضَ لَنُذَمَّنَّهُ مِنْ بَعْدِ يُؤْمِنُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَةً مَا يُنْفِقُ قُرْبَةً عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِهِ وَالصَّلْوَاتِ أَلَئِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي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 انها واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ نَرَدُوا عَلَىً بِفَاقِ لَا تَعْلَمُوهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُوهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ نَرَّتَيْنِ ثم يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعترَفُونَ in šada neman حarbe Allah ورسوله من قبل وليحرفن إن أردنا إلا الحسنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقن فيه أمدا لَنَسْتَجِيدَنَّ أَن سَعَى لِتَقْوَى مِن أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ فَمَنْأَْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ خَّ خَيْرٌ أَ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ عَ شَقَتُ فِيهَاوب خَيْ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 واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقولون ما يقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن يشير ببيعته الذي باعت بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّعْدٍ دِنٍّ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ كَنَّ اللهُ نُظِلَّ قَوْمًا بَعْدَ انْحِدَارِهِمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا وما لكم من دون الله من وَلَا ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنشار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاب يزيق قلوب مِن بَعْدِ مَا كَانَ دَائِرَ الزِّينِ وَكُنُوهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِنْ مَتَابَعَ عَلَيْهِم إِنَّهُمْ بِهِم رَؤُوفُ الرَّحِيم وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ ظُلِفُوا حَتَّى إِلَى ظَالِمٍ تَعَالَى عَلَيْهِمُ الأرض Bima rahmeta Wadagat Alayhim Anfusuhu Hattā Inā Dagat Alayhim Alayhim Bima rahmeta Wadagat Alayhim Anfusuhu Wadhnu Wadhnu Anla Maljā Minallāhi Ibnā Ba je pregfort�� di L��شan windapvet in ko eblaby let. Rezoksurni su teaching. Resятlēju suspr hibe vietu 30,"iyan trzeba da subravitop. Mums je te Ministri الصادقين <تصفيق> يا ايها الذين ما كان لامن المدينه ومن حولهم من نَفْسٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَضُرُّ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَا يَشِيبُهُمْ هَرَمٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغُونَ مَوْتًا بَلَهُم بِن يعملَ ص إ النَّ هذا ي أَْ وَلَا ي فيهونَ نَج قتَ صمتَم وَلَا يَقطونَ وَ وَلَا يَقون وَذًا <تبالهم> <أحسن> <يعملون> وَمَن كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَانَ <كافة> فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا <كلي> فِي وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْرَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُونَ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلِمُ التَّقِينَ وَإِذَا مَا قُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا <سؤال> اَمَّا <أم> الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا ضَلَالًّا <رجسهم> وَمَا <وماتوا>. <هم> كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّ فَتَاللهُ كذوبهم بان انهم قوم لا يفقهون لو كنتم رسولا من انفسكم لعذبتم معذبين على عزيز عليم عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَبُّ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العرش العرش